زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إنا ان الله عزيز حكيم اذ يُوشِيكُم نُعَاسَ أَمَنَةٍ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ويذهب عنكم ريز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به لقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سَأُلْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكفرين عذاب النار يا أيها الذين الَّتِي قِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن وَلَّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ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 ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا عَنْهُ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا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 فَآ وَكُمْ وَأََيدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَرزَقَكُمْ مِنَ الطَّيبَاتِ عََّكُمْ تَشْكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا لكم واولادكم فتنه وان عند الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا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 وَيَمْكرونَ وَيَمْكُرُ اللهَّ واللَّهُ خَيرُ المكِرين وَإذَا تُت ل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 وَإِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ يَتَنَابَعُ عَذَابُنَا لِيَبْلُوَهُمْ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُم أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُنْيَا إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسَهُ وَلِ الرَّسونِ وَلِذِقُربَ وَلتَامَا وَالمَسَكين وَبِنِ السَّبيدِ إِ كُ تُمُ أَمَنتُم بِالل إِنكُ لاَ هُوَ مَنْ أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير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 وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ هُمُ ٱلْإِيلَٰهُ إِذْ تَلْقَؤُونَ فِى أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِى أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ ترجع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 وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَكُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الدَّيْنِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عزيز حكيم وَلَْ تَر إذَْتَوفََّّينَ كَفَرُ الْمَل إِكَةُ يَبِبونَ أدُوهَهُم وَأَدَبارَارَهُم وَذوقُ عَذاَابَ الْ الحَرقَ ذَانكَ بِمَا قدَمَتَ عذكُم وَأَنَّ اللهَّهَ لَْسَ بِضَ اللَّامِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ مَوْعِدَ قَوْمٍ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً نَّعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ لَهُمْ عَلَى تَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير وَمِِّبَطِ خَينِ تُرهِبونَ بِهِ يعَدَُ اللهَّه وَدُكُم وَآ خَرينَ مِن دُونِهِم لا تَلَمونَهُم ال اللهَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَا تُم فِقُمِ شَيْ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 يَا أَيُّهَا النَّبِي أُحَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِي أُحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا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 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ لَقَدْ كَانَ لِنَبِيٍّ إِنَّ يَكُونُ لَهُ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 إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إَِّينَ آ مَنوا وَهَا جَر وَجَهَدُ بِأَموَالِهِم وَأَ فُسِهِم فِي سَبيل اللهَّهِ وََّذينَ آ وَوْونَصَرُوا وَالَّذينَ آ إِذَا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ حَتَّى يهاجروا. وَإِنِ اسْتَنفَرَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ أَنْ نَصْرِهِ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير